صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدا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 شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء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 في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون ها يوم الدين وما هم عها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم